بوك تو هتفاً حارم ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون لهت حط هت السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء vezethets هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة إيتس هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر عدد <تصفيق> الكولفدرة. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ سباد هات <تصفيق> هات. يسمح أن. يجوز. يسمح أن. يجوز. Dohányozhatunk itt? Hal jismah lana an nadkhina huna? Hal jismah Szabad itt dohányozni? Hal jismah bit huna? Hal jismah lana bit huna? Szabad lehet itt hitelkártyával fizetni? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ سباد لهت يتشكل في ذاتني. هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشك؟ توك كيس بينزل في ذاتني. هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ صادق تلفون عرnom. لي مجرد أن أتصل بالtelephone؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالtelephone؟ كيردس هتك ولاميت. أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ منطق ولا ميت. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ باركبان. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. نعم، aludhat az autoban. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. نعم، aludhat a páyaudvaron. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يلهاطنك. أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ كابحة تنك أد يط لبوت. أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ فيزتها تنك كلن. هل يجوز ان ندفع منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟